دعاء الأسبوع اختصرا دعاء يوم الأول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعوذ بك من أن أشرك بك الشيء وأنا أعلم وأستغفرك بما لا أعلم اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع خلقك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. في وأتوم إليك وأشهد أن محمد الأرضك ورسولك صلى الله عليه وسلم دعاء يوم الثاني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط وقت نزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا فارغنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء القدير دعاء يوم الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الله أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت عمر بك من شر ما صنعت أبو لنعمتك علي وأهوء بدمي فغفرني كأنه لا يغفر الدنوب إذا أنت دعاء يوم الرابع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مقلب القروب والأبصار ويا مدبر النيل والنهار فدد قلبي على دينك وطاعتك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك دعاء يوم خالص بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على نفسي وعلى أهلي ومالي اللهم رضني بما قضيته وعافني بما قيت حتى لا أحبه تعجيل ما أخفرته ولا تأخير ما عجلته اللهم أني أستنفى بوجك الكريم وأملك العظيم أن تجيرني من النار والكفر والفقر، دعاء يوم السادس بسم الله الرحمن الرحيم أعددت للخير كله بسم الله كله أعوذ بالله ولكل حول لا إلى إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل ذنب أستغفى الله ولكل مصيبة إنا لله ولكل نعمة الحمد لله ولكل أخاء شكر إلا ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل طيق حسبيا الله ولكل قطاء وقدر توتوت على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا إلا العلي العظيم دعاء اليوم السابع اسم الله الرحمن الرحيم حصبي الله لما أفهمني حصبي الله لمن بغى علي حصبي الله لمن حسدني حصبي الله لمن كادني بشيء حصبي الله عند الممت حصبي الله عند المسألة في القائر حسبي الله وعود النزال حسبي الله وعود الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت من رب العرش العظيم